صلاة الغيام أذابكم الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالمين أمي سيقول السفهات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 على وإن كانتنا كبيرة إلا على الذين هدى الله وما كان الله ليضيع إيمانكم إن الله بالناس لغوف رحيم قد نرى تقلب وجهك في السماء فلنولينك قبلة ترضاها فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنْتَ فَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَهُ وَإِنَّ الَّذِينَ لَهُوُوا تُحْسَابَ لَا يَعْلَمُونَ أَهُمْ حَقٌّ مِنْ رَبِّهِمْ غَنَّ اللَّهُ بِغَافِلٍ أَنَّ يَغْلَلُونَ وَلَن يَسِيَتَ الَّذِينَ لَهُوُوا تُحْسَابَ مِنْ كُلِّ آيَةٍ يَعْتَبِرُونَ يَسْبَعُونَ قِبْلَةً وَمَا أَنْتَ بتابع وَلَا بَعْضُهُمْ بِتَابِعٍ قُلْتَ لِتَابِعٍ وَالَّذِينَ اسْتَمَعَتْ وَاهُمْ مِنْ بَعْدِ مَا جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ إِنَّكَ إِذًا لَّمِنَ الظَّالِمِينَ الَّذِينَ آتَيْنَاهُمْ كِتَابًا يَحْفَظُونَهُ كَمَا يَحْفَظُونَ أَبْنَاءَهُمْ وَإِنَّ فَرِيقًا مِنْهُمْ لَيَسْتَوِنَ الْحَقَّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ الحق من ربك فلا تكون من الممترين الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله, أكبر الله أكبر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 ووجهة هو موليها فاسترقوا الخيرات هينما تكونوا يأتلكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير ومن حيث خرجت فول وجهك شطر المسجد الحرام وإنه للحق من ربه وما الله بغافره عما تعملون فَإِمَّا حِيَنٌ مِّن رَّبِّكَ فَتَوَلِّ وَجْهَكَ شَطْرَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ وَحَيْثُمَا كُنتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ وَحَيْثُمَا صُلْتُمْ فَوَلُّوا وُجُوهَكُمْ شَطْرَهُ لِئَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسِ عَلَيْكُمْ حُجَّةٌ إِلَّا الَّذِينَ ظَلَمُوا مِنْهُمْ فَلَا تَحْسَبُوهُمْ بَلَىٰ وَلَٰكِنِّ اتَّقُوا النَّاسَ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَجَاءَ أَمْرُهُمْ بِالْغَدِ كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يسلو عليكم آياتنا ويهكيكم ويعلمكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون تذكروني أذكركم واشكروني ولا تذكرون الله أكبر الله أكبر.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 يا أيها الذين آمنوا استعيلوا بالصبر والصلاة إني الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أبوات بل ولكن لا تشعرون ولنبلو أن نكون بشيء من الخوف والجوع ولقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم صيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون إن الصفى والمروة من شعائر الله فمن حج البيت أو اعتمر فلا جناح عليه أن يطوف بهما فمن تطوى خيرا فإن الله شاكر عليم إِلَّا الَّذِينَ يَقْتولُونَ مَا أَنزَلْنَا مِنَ الْبَيِّنَاتِ وَالْهُدَى مِن بَعْدِ مَا بَيَّنَّاهُ لِلنَّاسِ فِي الْكِتَابِ أُولَئِكَ هُنَالِكَ الله اللَّهُ وَيَلْعَنُهُمُ اللَّاعِنُونَ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا وَأَصْلَحُوا وَبَيَّنُوا فَأُولَئِكَ يَغْفِرُ لَهُمُ اللَّهُ وَاللَّهُ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 من الصراط المستقيم صراط النبينا أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الظالمين أم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار والكلك التي تجري في البحر بما ينفع الناس والكل كلمة تجري في البحر لما ينفع الناس وما أنزل الله من السماء الماء فأحيى, فأحيى به الأرض بعد موتها وبست فيها من كل دابة وتصريف الرياح وتصري في الرياح واستحى بالمسخر بين السماء والأرض لآيات لقوم يعقلون ومن الناس من يتخذ من دون الله أندادا يشبونهم كحب الله والذين آمنوا أشد حبا لله ولو يرى الذين ظلموا إذ يرون العذاب أن القبة لله جميعا وأن الله شديد العذاب إذ تبرأ الذين اتبعوا من الذين اتبعوا ورأوا العذاب وتقطعت به الأسباب وقال الذين اتبعوا لو أن لنا كرة فنتبرأ منهم كما تبره كذالك يريهم الله اعمالهم حسرات عليهم وما هم بخارئ الى من لاو الله اكبر الله اكبر الله اكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط النبيل أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الظالمين يَقُولُ إِنَّهُ لَكُمْ عَدُوٌّ مُبِينٌ إِنَّمَا يَحْرِقُكُمُ السُّوءُ وَالْفَحْشَاءُ وَأَنْتُمْ تَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ مَا لَا تَعْلَمُونَ وَإِذَا قِيلَ لَهُمُ اتَّبِعُوا مَا أَنزَلَ اللَّهُ قَالُوا بَلْ نَتَّبِعُ مَا أَلْفَيْنَا عَلَيْهِ آبَاءَنَا أَوَلَوْ كَانَ آباء ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ولداء هم بكر عمي فهم لا يعقلون يا أيها الذين آمنوا قلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فما لقر غير باغ ولا عاد فلا إثن عليه إن الله غفور رحيم إن الذين يكتمون ما أنزل الله من الكتاب ويشترون به ثمنا قليلا فَيَشْتَرُونَ بِهِ ثَمَنًا قَلِيلًا غِنَى كَمَا يَأْكُلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ أُولَٰئِكَ لَا يَحْكَلُونَ فِي بُطُونِهِمْ إِلَّا النَّارُ وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا وَلَا يُكَلِّمُهُمُ اللَّهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَلَا يُزَكِّيهِ وَلَهُمْ عَذَابٌ أَلِيمٌ أولئك والذين اشتروا الضلالة بالهدى والعذاب بالمغفرة فما أخبرهم على النار ذلك بأن الله نزل الكتاب بالحق وإن الذين اختلفوا في الكتاب لفي شقاق بعيد الله الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهجر الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليه ولا الضال البر أن تولوا وجوهكم قبل المشرق والمغرب ولكن البر من بالله واليوم الآخر والملائكة والكتاب, والملائكة والكتاب والنبيين وآت المال على حبه ذوي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل والسائلين, والسائلين الرقاب وأقام الصلاة وآت الزكاة والموكون بعهدهم إذا عاهدوا والصابرين في البأساء والضراء وحيل البأس أولئك الذين صدقوا وأولئك هم يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم القصاص في القتلى الحر بالحر والعبد بالعبد والأنسى بالأنسى فمن عزي له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف وأداء إليه بإثفان ذلك تخفيف من ربكم ورحمة فمن اعتدى بعد ذلك فله عذاب أمين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 كتب عليكم إذا حضر أحدكم اللوت إن ترك خير للوصية للوالدين والأقربين بالمحروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف الموصي جاسا أو إثما فأصلح بينهم فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين نعبد وإياك نستعي اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليه غير المغضوب عليهم ولا الظالمين آمين يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين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 من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهرة ليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ويا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاي فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون أحل لكم ليلة الصيام الرافة إلى لسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهم علم الله أنكم كنتم تحسانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروا هن ومسغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتنوا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 وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ وَتُذْنُوا بِهَا إِلَى الْشُكَّامِ لِتَأْكُلُوا فَرِيقًا مِنْ أَمْوَالِ الْنَّاسِ بِالْإِسْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 مَن قَتَلُوهُم حَيْثُ دَفَنُوهُم وَأَخْرَجُوهُم حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ وَلَا تُقَاتِلُوهُم عِندَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ فَإِن قَاتَلُوكُمْ فَاقْتُلُوهُمْ كَذَلِكَ جَزَاءُ الْكَافِرِينَ ثُمَّ اسْتَنصِرُوا الله اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ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 وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين الله أكبر الله أكبر الله أكبر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 وأتموا الحج والعمرة لله فإن اصطدتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محلة فمن كان منكم مريض أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أملتم فمن تمتع من العمرة إلى الحج فما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 إن الله غفور الرحيم الله أكبر الله أكبر الله أكبر الحمد لله رب العالمين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 وَاسْتَغْفِرُوا الله وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ إِلَيْهِ تُحْشَرُونَ الله أَكْبَرُ اللَّهُ أَكْبَرُ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَةُ اللَّهِ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 الحمد الله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أتعملت عليهم غير المغضوب عليهم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 وقضى الامر والى الله ترجع الامور الله الله الله اكبر الله اكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين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 مستهم البأساء والضراء وزلزلوا وزلزلوا حتى يقول الرسول والذين آمنوا معه متى نصر الله ألا إن نصر الله قريب الله, الله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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك ماذا ينفقون قل ما أنفقتم من خير فللوالدين والأقربين فللوالدين والأقربين واليتامى والمساكين وبن السبين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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين يسألونك عن الخمر والميسر قل فيهما إثم كبير ومنافع للناس وَإِسْمُهُ مَا أَكْبَرُ مِن نَّفْعِهِمْ ماذا مَا دَايِنُونَ فَقُلِ الْعَفُوُّ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ الْآيَاتِ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ وَيَسْأَلُونَكَ عَنِ الْيَتَامَى قُلْ وَإِن تُقالقُهُم فَإخْوَانُكُمْ وَلَّهُ يَعلملَ الْ المُفِْدَ منِنَ الْمُصِْح وَلَ شَ اللَّهُ لاأَعْنَكَكُمْ إِ اللله عزيِيزٌ حَفم وَلَا تكَفُ الْ المُشرِركاتِ حتىَ يُؤْنِين وَلَأَمَةُم مؤمنِنَة خَيْرٌ مِنْ مشرِركَةٍ وَلَوْ عجَابَكُمْ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 نِسَاؤُكُمْ حَرُثٌ لَّكُمْ فَأْتُوا حَرثَكُمْ أَنَّى شِئْتُمْ وَقَدِّمُوا لِأَنفُسِكُمْ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُم مُّلَاقُوهُ ۗ وَبَشِّرِ الْمُؤْمِنِينَ ۖ وَلَا تَجْعَلُوا اللَّهَ عُرْضَةً لِّأَيْمَانِكُمْ أَن تَبَرُّوا وَتَتَّقُوا وَتُصْلِحُوا بَيْنَ النَّاسِ ۗ وَاللَّهُ سميع عليهم لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم ولكن يؤاخذكم بما كسبت قلوبكم والله غفور حليم الله, الله أكبر الله أكبر الله الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدن الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين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 غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوه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 وَإِذَا قُلْتُمْ نِسَاءَ فَذَلُغنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ فَلَا تَعْظُلُوهُنَّ أَن يَنكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ إِذَا تَرَاضَوْا بَيْنَهُم بِالْمَعْرُوفِ ذَلِكَ يُعَظُّ بِهِ مَن كَانَ مِنكُمْ يُؤْمِنُ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ ذَلِكُمْ أَزْكَى لَكُمْ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 واتقوا الله واعلموا أن الله بما تعملون بصير الله, الله, أكبر, الله أكبر الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم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 والذين يتوفون منكم ويذرون أزواجا يتربصن بأنفسهن أربعة أشهر وعشران فإذا بلغن أجلهن فلا جناح عليكم فيما فعلن في أنفسهن بالمعروف والله بما تعملون خبير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 وَقَضَىٰ فَرَضُكُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِلَّا أَن يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّكَاحِ وَأَن تَعْفُوا أَقْرَبُ لِلتَّقْوَىٰ وَلَا تَنْسَوُا الْفَضْلَ بينكم ولا تَنكُم الفضل بينكم إن الله بما تعملون بصير الله الله اكبر الله اكبر الله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 لَيِرِنَ مَغْضُوبٌ عَلَيْهِمْ وَلَضَّالِّينَ آمِينَ أَلَمْ تَرَ إِلَى الْمَلَإِ مِن بَنِي إِسْرَائِيلَ مِن بَعْدِ مُوسَى إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمْ إِذْ قَالُوا لِنَبِيٍّ لَهُمُبْعَثٌ لَنَا مَلِكٌ نُقَاتِلُ فِي سبيل الله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 إن في ذلك لآية لكم إن كنتم مؤمنين الله أكبر الله أكبر الله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 والله مع الصادقين ولما بدروا لجالوت وجنوده قالوا ربنا افرغ علينا صبرا وثبت اقدامنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين فهزموهم باذن الله وقتل داوود جالوت واتاه الله الملك والحكمه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 اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين سبحثنا ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غتاء أحوام سنقرئك فلا تنتى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى وليسرك لليسرى فذكر إن نفعة الذكرى سيدكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها وَلَا يحيا قد أكلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلا بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى الله, الله. يا الله لمن حمد ربنا mamu akla عليكم الله. السلام عليكم ورحمه الله السلام عليكم الله السلام عليكم الله السلام عليكم ورحمه الله الله اكبر الله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 اللهم لك الحمد ملأ السماوات وملأ الأرض وملأ ما بينهما وملأ ما شئت من شيء بعد أهل الثناء والمجد فحق ما قال العبد وكلنا لك عبد اللهم لا مانع لما أعطي ولا معطي لما منعك ولا ينفع ذا الجد منك الجد اللهم لك الحمد حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه فما تحب ربنا وترضى اللهم لك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد أن بلغتنا رمضان اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم تقبل صيامنا وقيامنا وسائر اعمالنا اللهم انا نعوذ بك ان نشرك بك شيئا ونحن نعلم ونستغفرك لما لا نعلم اللهم اهدنا في من هديت وعافنا في من عافيت وَتلنا فيِي مَن فَّيت وَذِنا فيِي م ععطيت وصِفعَ النابَِرحمَتك شَرو مَا قَضي إنك سَقض وَلا يقضَ عَلَ إنهُ لا يذِلُّ من وَلَيتَ وَلا يعُّ منن عاديت تبارَت ت رّنا وَتعَي تذتت رّنا اللهم يا حي يا قيوم يا حي يا قيوم, يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله اصلح لنا شأننا كله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 وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة اللهم أصلح أحوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم اصلح احوال المسلمين في كل مكان اللهم فرج هم المهمومين من المسلمين ونفس كرب المقروبين واقض الدين عن المدينين واشف مرضانا ومرضى المسلمين اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا كريم تحب العفو فاعف عنا اللهم وفقنا ما بتوفيقك وأيده بتأييدك وارزقه البطانة الصالحة الطيبة المباركة التي تدله على الخير وتعينه عليه اللهم وفقه وإخوانه لما فيه خير للبلاد والعباد اللهم وفق جميع ولاة أمور المسلمين لما تحبه وترضاه اللهم إنا نعوذ برضاك من سخطك وبمعافاتك من عقوبتك وبكمك لا نحصي تناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم على نبينا محمد وعلى آل نبينا محمد فما بارك على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد that Allah long...